وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى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 وآباؤكم أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 وَالْمُعْتَفِكَةُ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَغَشَّا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَذِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هذا الحَدثِ تَعجبون وَتَغبحكُونَ وَلاَا تَبكُون وَأَنْ تُمْ سَمِدُون فَسجدُ للِلهِ